فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينغضى فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولا زلنا مع هذه القصة التي فيها من العجائب ما سمعتم وما سيأتي قصة موسى والخضر فقال له هنا وقال له بعد أن رأى من الأعجيب ولم يصبر عن السؤال في قتل الغلام وعن قتل الغلام قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أي قد أخبرتك قبله فإنك سترى عجائبا ولا تستطيع عن الصبر أو على الصبر عن السؤال ستسأل ولا شك أن الإنسان يسأل عن الغرائب والعجائب وعن الأمور الخارجة عن العادة يسأل اموس يسأل مع انه وعد انه يصبر لكن ما استطاع ان يصبر والامور لله سبحانه وتعالى يرحم الله موسى لو كان صبر حتى قص لنا من امره اي الخضر لو كان صبر رحم الله موسى لو كان صبرا حتى قص لنا من اعاجيبه او حتى قص لنا ما قص فانه امور عجيبه جدا ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يقف الأمر إلى العجوب الأخيرة وهي قتل الغلام وقول هنا قال ألم أقل لك أظهر لك على ما قبله لعدم العذر هنا ولم يقل فيما تقدم ألم أقل لك وإنما في هذا الموضع قال له الم اقول لك لانك ما لك عند ثلاث مرات وانا اوهنك هذه الثالثه الان ما لك عذر فيها وهذا فيه عتاب اشدنه بيظهر ضميره واظهار ضمير المعاتب الم اقول لك يا موسى انك لن تستطيع معي صبره فاظهر الضمير هنا ولم يظهر مع ما قبله لعدم العذر هنا لان قد امهلتك اكثر من مره وانت تسال اكثر من مره هذا الموضع ليس لك فيه عذر سيكون بيني وبينك براءه سياتي العجوبه الاخيره يعني اما هذه العجوبه الثانيه الاخيره وهي ما تعلمون من الجدار قال ان سالتك عن شيء بعدها اي موسى يقولني الخضر ان سالتك عن شيء تفعله من هذه الاعاجيب بعدها بعد هذه المره فلا تصاحبني اي لا تتركني اصاحبك قد بلغت من لد قد بلغت من لدني عذرا اي ان لك العذر خلاص بعد هذا هذه اخر مره املني فاذا سالتك بعد هذه المره سؤالا عن هذه العاجيب التي اراها فاتركن وذهب ولا تصاحبني فقد خالفتك ثلاث مرات وهذا كلام النادم هذا الكلام الذي خرج خرج من مخرج الندم على ما يحصل منه ومخرج الاعتراف والسلوك سبيل الانصاف معنبي الله الخضر عليه الصلاه والسلام فانصفه موسى اذا سالتك بعد هذه المره لا تصاحبني قد منغتم لدي عذرا اي انك قد اعذرت حين خالفتك ثلاث مرات فعلى هذا لك العذر بعدها لكن امهن المره هذه انني اصاحبك فاذا سالتم سالتك بعد هذه المره او بعد هذه النفس المقتوله فان الضمير في احتمال وهو قوله بعدها عن شيء بعدها إما أن يكون بعد هذه المرة أو يكون بعد هذه النفس المقتولة فلا تصاحبني أي لا تجعلني لك صاحبا ولا تتركني أتبعك فقد بلغت العذر مني والعذر في مفارقتي لأني ما صبرته وقد وعدتك بالصبر فما صبرته وهذا كلام جميل ويلتمس الشخص من صاحبه أنه يصبر عليه ويرفق به فإن الخطأ قد يحصل لكن يصبر عليه صاحبه حتى يستفيد منه وهكذا الطالب لا يخسر من الاسئله التي لا يحب الشيخ يونس عنها يتركها ان اجل ان تحصل الصحبه وتدوم الصحبه بينه وبين تلميذه قال ان سالتك عن شيء وقوله عن شيء كما سمعت اي عن شيء تفعله من هذه الاعاجيب بعدها اي بعد هذه المره بعدها اي بعد هذه النفس المقتوله على خلاف فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراء فانطلق انطلق مشيا حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها انطلق موسى او انطلق الخضر مع موسى حتى وصلنا الى اهل قريه عندهم من البخل ما عندهم فطلبوا منهم القراءه وطلبوا منهم الامر الواجب وهو اضافه الضيف ضيافه الضيف فابى ورفضوا فابوا ان يضيوف هؤلاء الضيوف الذين نزلوا عليهم وضيافه الضيف واجبه فاذا لم يقرا فانه لا باس ان ياخذ شيئا ويتناول شيئا من اطعمتهم وان لم يادنوا ولا يخونوا افتئت ابتت او لا يكون سالقا ولا يكون ايضا كذلك معتديًا على اموال الناس بل هذا حق من حقوقه انه ياخذه فيمر بمزارعهم فياخذ الواجب الذي له ويمشي من غير زياده من غير زياده ياخذ ما له ويمشي واما الزياده فهي المحرمه ان ياخذ الذي يلهبه جوعته وينطلق بعد ذلك اما انه ياخذ معه يستصحب معه في سفره فهذا خطا فموسى وانخدر طلب من هذه القريه التي لم تعطهم الواجب طلب منهم الضيافه ولم يقوموا بالواجب معه ينبغي للشخص ان يخرم ضيفه واضيافا الذين ينزلون عليه وهذه كما تعلمون سجيه من سجايا العرب وخلا من خلال العرب وصفه من صفات العرب العظيمه الجميله وهي اقراء الضيف وضيافه الضياف النزلاء عليهم واما من لم يفعل ذلك فهاذا يوسم به البخل اذا لم يعط حقا واجب عليه وقد قين شر القراء التي تبخل بالقراء صحيح شر القراء التي تبخل بالقراء اي بالضيافه لا تضيف الضيف فهذه شر القراء وقوله استطعم اهلها اي طلبوا منهم الاطعام طلبوا منه الطعام استطعمه الحديث اي طلب منه الحديث طلب منه ان يحدثه فيذيقه طعم حديثه وقيل استطعمه ان حديث اغراه ان يحدثه حتى يحدثه الحديث فهذا معنى استطعمه اي طلب منه ما الطعام والعرب تقول استطعمته الحديث اي طلبت منه ان يحدثني وطلبت منه التحديث او اغريته على التحديث انه يحدث انه يحدثني بحديثه وهذا يستعمل عند المحدثين فاستطعمه الحديث اي انه طلب منه ان يحدثه واغراه على الحديث انه يستمر في تحديثه او ان يحدثه ابتداءا اختنف الناس في هذه القريه التي نزلها موسى والخضر وطلب الضيافه منها وتقدمت الاشاره او تقدم كلام الحافظ رحمه الله فانه ذكر خنافا في هذه القريه فمنهم من قال ايله ومنهم من قال قرى من قرى اربيجان ومنهم من قال قرى الروم ومنهم من قال بلده بالاندلس والله اعلم ما هي هذه القريه اذ ان قال الحافظ رحمه الله ان خلاف فيها كان خلاف في مجمع البحرين لا يوثق بشيء منه وصدق الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين لا يوثق بشيء منه هذا استعمله مع غير هذا الذي ذكر هنا تستعمل بدون هذه عباره جميله فيما لا ياتي فيه توقيف ولم ياتي فيه توقيف ولا دليل من المعصوم عليه الصلاه والسلام فانه يعرض عنه وليس خاصا في الحديث وتسود الصفحات من اجله ما نحتاج ليه لو كان من مهماتنا اخبرنا الله سبحانه وتعالى به فما اخبر عن عن عصا موسى ولا اخبرنا عن العضور الذي ضرب به كثير بني اسرائيل ولا اخبرنا ايضا عن القريه اين هذه القريه الله اعلم ما ندري ولا مجمع البحرين وين هو هذا الله اعلم يحتاج الى توقيف هل لم ياتي توقيف فلا نحتاج الى تسويد الصفحات في شيء ما فيه توقيف ونشغل القارئ بمثل هذه الأمور الله أعلم إيش هذه القرية في أي مكان كما سمعت من كلام الحافظ قال استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما أي رفضوا الضيافة وهل يجوز للشخص الذي أبت القرية أن تضيف أن يأخذ من مزارعهم يأخذ بقدر الحاجة لكن إن كان غلب على ظنه أنه يزن بالسرقة ويزن بالسرقة والاعتناف لا يفعل ويمضي في سيره ولا يسيم في زمننا هذا ولا يسيم المطوع إذا دخل شيء من بساتين الناس ويالله يقطف ويأخذ ويأكل وليش من طوع هذا طوع يأكل مزرعة الناس هذا ما هو مطوع هذا مصاب وينتبه الشخص لنفسه فما كل شيء تعلم وتفعل به تنظر باب المصلحة وباب المفسدة في هذا الذي تريد أن تفعله السلامه مغنم الناس الان يجهلون اشياء كثيره يجهلون الشرك بالله كثير من بعض الناس طوائف تجهل الشرك بالله هي يقعون في الشرك بالله الذي هو اوضح ما يكون في كتاب الله وفي سنه رسول الله ما لا تجدوا شرك وكيف مثل هذه الدقائق هذه الاشياء الخفيه التي ما يعلمها الا طلاب العلم ربما يعلمون مثل هذه الاشياء فينبغي للشخص ان يحافظ على سمعته ان يحافظ على نفسه ودعوته هيترك هذا اللي اجي ما سمعته من مفسده لكن من حيث الجواز الحكم الشرعي من لم يضيف فنبسا ياخذ ضيافته وياخذ قراه من غير زياده لا يزيد وياخذ خبنه معه ويمشي هذا خطا قال فابى ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينضب وهذه الثالثه هي الاخيره وجد جدارا في دانخه وفي تلك البقعه التي مر بها وتلك القريه يريد ان يسقط جدارا يريد ان يسقط وقوله ان ينقض اي ان المقصود بانقضاض سرعه الشيء اي سرعه السقوط فجدار آيل للسقوط وسريع السقوط فاخذه بيده وعدله ورده الى مكانه للحكمه وللعله للسكاكين وهذا احسان من هذا الرجل احسان في السفينه واحسان في هذا الجدار واحسان بقتل الغنام للابوين كلها امور احسان وامور عظيمه فعلها عليه الصلاه والسلام لاجل نفع الغير خرق السفينه للمصرحه المتقدمه او المصرحه الاتيه كما سياتي التفسير للاجمال السابق وهكذا قتل الغنام لوصنحه الابوين وبأمر الله سبحانه وتعالى وأيضاً الجدار الآيل للسقوط الذي رأى أنه سيسقط لا محالة فجاء ووضع يديه عليه ورفعه وعدله حتى ثبت في موضعه لأن تحته كنزاً لغلامين كما سيأتي فأراد أن يحافظ على الكنز لا على الجدار فأقام الجدار لهذا المعنى حتى لا يعتدى على كنز الغلامين اليتيمين القانون يريد ان ينقض هذا عنده من مجاز الكلام لان الجدار ليست له اراده فهو جماد وانما الاراده لغير الجمادات فقالوا هذا من مجاز الكلام والذي يظهر هذا اسلوب من اساني بلغه العرب ولا يقال مجاز الكلام هو الشيء الذي ليس له اراده قد يجعل الله سبحانه وتعالى له اراده فان الحجر الذي كان يسلم عليه رسول الله كان يرد السلام وهكذا ايضا الماء غير ذلك مما حصلت من المعجزات والكرامات للنبي عليه الصلاه والسلام ونقول المعجزات باعتبار انها للانبياء والكرامات للاولياء فالذي يظهر ان الجدار قد يخنق الله فيه اراده يريد ان ينقض فاقامه اي يريد ان يسقط والمراد بالانقضاض كما سمعت السقوط بسرعه انقض عليه اي اسرع اليه ومنما طائر اي انه سقط سريعا فانا ما نعني خول الجدار اراده وقد جاءت ارادات لبعض الجمادات كما سمعت في الحجر الذي كان يرد السلام او كان يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا انين الخشب الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاه والسلام فجعل الله فيه شيء من هذا فبكى وحن على فراق رسول الناس صلى الله عليه وسلم وفراق الخير الذي كان يسمعه عن قرب او يكون هذا من الاساليب يستعمل هذا مع ذا وذا يستعمل مع ما له اراده اي هذا الفعل ومع ما ليس له اراده ولا يقال هذا مجاز ان القران ليس فيه مجاز ولا ينبغي ان نقول بالمجاز في القران فانه سلم لي المهتدي اعفنا في نفيه. ما اراد نفيا من الصفات والحقائق الباطنيه جاءوا بالمجاز ودخلوا وفسروا الايات بكيفهم والمعتزله والمعتدعه نفات الصفات والاسماء ايضا دخلوا من هذا الباب باب المجاز جعلوا جعل المجاز حكازا يتوصل به لضرب الخير لضرب الحق فهذا يستعمل مع ما له اراده ومع ما ليس له اراده هذه اساليب العرب تستعمل هذا الفعل مع ما ليس له اراده كان جدار مثلا والا قد سمعت قد يخنق الله سبحانه فيما ليس فيه اراده اراده او فيما ليس له اراده اراده والله على كل شيء قدير يريد ان ينقضى فاقامه اي بيده عد له بيده كما ذكر قال لو شئت لتخذت عليه اجره اي موسى يعاتب الخضر كيف تفعل لهم الجدار هذا وتصلح لهم الجدار ونحن طلبنا منهم الضيافه وما ضيفونا وبعدها نحسن اليهم بالجدار فهو كان يغني ماذا تصنع هذا مع هؤلاء القوم المعرضين عنه عن الواجب الذي عليهم والحق الذي عليهم لكن الخضر فعل هذا لما سيأتي قال رحمه الله قوله تعالى قال يعني الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لماذا جي أبي لك هنا وما تقدم ما فيه لك نعم أحسنت لعدم العذر هنا اجيء ابي ذلك قال انك قال طيب قال يعني الخضر الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا حين زاد لك لانه نقض العهد مرتين وفي القصه نيونشئ كان يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد الذي انت عليه ليذكره فان الرجل اخذ عليك عهدا أنك لا تسأل عن شيء مما تراه من العجائب والغرائب وسيحدثه وينبئه بعد ذلك ولله الحكمة في ذلك هكذا كلام القرطبي هنا فيما سيأتي الذي يريده فإن القرطبي أنكر عن الحرير بعض الأشياء التي ستأتي الضيافة قال رحمه الله قيل زاد لك لأنه نقض العهد مرتين وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد الذي أنت عليه قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة وقيل بعد هذه النفس المقتولة وقال عن شيء أي من الأعجيب التي أراها فلا تصاحبني وفارغني قرأ يعقوب فلا تصحبني بغير ألف من الصحبة قد بلغت من لدني عذرا قال أبو جعفر ونافعن أبو بكر من لدن لدني من لدني خفيفة النون وقرى الآخرون بتشديدها لغتان كما يذكر في كتب النحو لدني ولدني لغتان فصيحتان القراءة باللغة الثانية قراءة سبعية نافع أبو بكر أو نافع عندنا هنا وأبو بكر تظن شعبه اما ابو جعفر فهو من العشره قال من لدني خفيفه خفيفه النون وقرا الاخر بتشديدها قال ابن عباس اي قد اعذرت فيما بيني وبينك او قد اعذرت فيما بيني وبينك وقيل حذرتني اني لا استطيع حذرتني اني لا استطيع معك صبرا وقيل تضح لك العذر في مفارقتي قد بلغت من لدني عذرا يعذر تفيه اتضح حاله العذر في مغادرتي وما لي عذر بعد ذلك واني اطلب منك لكن اصبر علي المره هذه والا لك عذر لو فارقتني من هنا كان لك عذر ولكن اصبر علي قال اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر قال ابن بان عبد الغافر عبد الغافر بن محمد قال ابن بان محمد بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان راويه صحيح مسلم عن مسلم قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا محمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ايش تقدم معنا هذا رقمه المصغله تقدم عن رقبه عندكم نفس التصحيح هنا يتكرر عن رقبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله علينا وعلى موسى وكان اذا ذكر احد من الانبياء بدا بنفسه تقدم معنا انه ربما يترك هذا وانه يذكر ما اراد من اراد الذكر من غير ان يبدا بنفسه رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد رحم الله هم اسماعيل لو تركته لكان عينا معينا ولم يذكر نفسه عليه الصلاه والسلام انما هذا هو الحال الاغلب وكان اذا ذكر احد من الانبياء بدا بنفسه سواء من الانبياء او غير الانبياء فقد يذكره من غير ان يذكر النبي او يذكر النبي من غير ان يذكر نفسه كما تقدم في لوط رحم الله لوطاً فقد كان يأوي الى ركن شديد وهكذا غير الأنبياء رحم اللهم اسماعيل لكن هذا هو الغالب من أحواله أنه إذا أراد أن يذكر أحداً بدأ بنفسه ودعا لنفسه ثم دعا للغير وتقدم معنا في صحيح البخاري وقد بوّب البخاري باباً على هذا وان هذا ليس بلازم ورد على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد على غيره ممن يقول هذا لازم لا بد ان تبدا بنفسك ثم تذكر غيره قال رحمه الله وكان اذا ذكر احد من الانبياء بدا بنفسه لو انه عجل لرا العجب ولكنه اخذته من صاحبه دمامه اي حياء واشفاق من الدم واللون واللون ولكنه اخذتهم صاحبه دمامه قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فلو صبر لرى ان عجب هنا باس من استعمال لو ما فيه مانع وانما هناك مواضع انها تفتح فيها باب الشيطان والا من حيث الجواز يجوز وينما الشخص يمنع من ذلك اذا كان الشيطان حاضر لو فعلت كذا فان لو تفتع عمل الشيطان فلا داعي قدر الله ما شاء فعن قدر الله ما شاء فعلا لا تحتاج الى الندم على شيء قد فات ولكنه يجوز قد بواب الوخان باب لو او نحو ذلك يجوز استعمالها في المواضع التي ليس فيها اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وانما فيها تلهف على الخير وفوات الخير من غير اعتراض قال فلو صبر لرأن عجب قوله عز وجل فانطلق حتى اذا اتى يا انا غريا قال ابن عباس يعني انطاكية ما هو علم قال ابن سيرين هي الابوله وهو هي ابعد الارض من السماء وقيل برقه عنبي هريره بلده بالاندلس استقع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما قال امي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت اهل قريه لآمنا في طام في المجالس واستطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما قال حتى اذا اتيا أي حديث امي هو اطعمهم نعيد قال امي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا اتى اهل قريه لآمنا في طام هذا وصف ينبغي للشخص أن يتلزه عنه وصف البخل والشح هذا لآم هؤلاء وفي طام يقول عليه الصلاة والسلام ما عندهم قرى للضيف ولا إحسان ولا كرم فهذه مدمة في الشخص أن يكون في غاية البخل والشح بسم الله العافية والسلام ولا سيما إذا كان من أهل العلم وأهل الفضل ويكون بخيلا شيخ قبيله مثلا بخيل او عالم من علماء بخيل هذا ما ينفع هذا سيتعب الناس من سيدكم يا بني سنم قالوا هلان ويرى اننا نبخله قالوا ايدا ان ادوى من البخل لا اله الا الله ايدا ان ادوى من سيدكم عمرو بن عوف او سيدكم عمرو بن جموح هذا الذي يصرح بالسياده وقد كان يضيف النبي عليه الصلاه والسلام ويؤلم عنه يولم عن النبي عليه الصلاه والسلام سيدكم فلان اما هذا الذي ذكرته مو ما يصرح لسيادتكم فهو بخيل وايد ادى من البخل على ما ذكر في الحديث حكايه ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام بعض الناس بما يعلوا يسب الصحابه يسب الصحابه حتى تذكر الحديث تسب الصحابه اقول لك فهم عند بعض الناس سقيم جدا ما يفهمون لذلك صار يتحرز بعض اخواننا كثيرا من هذا ولا بد من التحرز وانا اسمع عند الفتنه قال وهي ابعد الارض من السماء وقال برق وع وعن ابي هريره بلده بالاندلس قوله استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما هات لنا كلام حريري هنا كلام القرطبي امم قال القرطبي رحمه الله ويعفو الله عن الحريري حيث سخف في هذه الايه وتمجن واتى بخطل من القول وزل فاستدل بها على الكديه والانحاح فيها اي على الطلب والانحاح في هذا الشيء استدل بهذه الايه والايه ما فيها دليل على ذلك وانما فيها دليل على ان الشخص لا باس ان يطلب الواجب الذي له ما فيه مانع وان يسأل الناس واجبا لنه ونسيما اذا خاف على نفسه من الجوع فلا باس اما انه يسال الناس مالهم فقد جاءت الشريعه بمنع هذا من غير حاجه جاءت الشريعه بالمنع والنهي عن سؤال الناس اموالهم وحوائجهم من غير حاجه وذم ذلك جدا فليس ذل به هذا في هذه الايه على انه لا باس بالمساله وان الشخص يسال قديه يسال ايضا كذلك ما يحتاج اليه هذا لا يصلح ولا ايه ليس فيها دلاله على ذلك فالسطعه ما ليس فيها دلاله على السؤال السؤال محرم واما هذا طلب شيء شيئا واجبا لهم وواجبا على اولىثه وهالكذا طلبوا لي الجوع الذي حصل لهم وحاجه الطعام والشخص لا باس ان يطلب لي حاجه الطعام الذي يحتاج اليه لا مانع ان اصيب بمخمصه او اصيب بجوع يحتاج معه الى طعام فاذا التمس شيئا من الطعام لا باس بهذا اما انه يسل لغير حاجه فليس من شرعنا هذا قال ويعف الله عن الحريري حيث استخف في هذه الايه وتمجنا واتى بخطل من القول وزل فسلل بها عن القديه والالحاح فيها وان ذلك ليس بمعيب بل المعيب للحاشي السؤال معيب ولا يصلح ان يسلم انظر لنا القديه يا اخي وذكر من حاشيه قال الكدية تكفف الناس نعم. سؤال الناس المقصود من أموال أموال الناس الكدية تكفف الناس والسؤال الناس الآية ما فيها دلال على هذا ولكن الحريري زل هنا فاستدل بها على الكدية والإلحاح فيها وأن ذلك ليس بمعيب على فاعله ولا من قص عليه بل من قصه معيب فقال وإن رددت فما في الرد من قصة عليك قد رد موسى قبله والخضر والله ما يسرح موسى ما سال ولا الخضر ساله من غير حاجه بل سالوه شيء لهم فلا يستدل ويؤتم مثل هذه الابيات هنا ويظن الشخص الادب هنا هذا ما هو ادب مع الانبياء فالانبياء عف الناس وكف الناس عن سؤال الناس اموالهم قال فقال وإن رددته فما في الرد من قصة عليك قد رد موسى قبله والخضر وإذا أتيت به في غير هذا الموضوع هذا شيء آخر لكن لا تأتي مثل هذا البيت وتسدل به لا تأتي مثل هذا البيت وتسدل به في بعض الأشياء لا أحد ردك أتيت ببيت الحريري بيت الحريري هذا غير مغبون منه قلت وهذا لعب بالدين وانسلال عن احترام النبيين وهي شنشنة أدبية وهفوى سخافية ويرحم الله السلف الصالح فلقد بالغوا في وصيتي كل ذي عقل راجح فقالوا مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أنت العب بدينك الله أكبر فرحم الله السلف الصالح فلقد بالغوا في وصيتي كل ذي عقل راجح فقالوا مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أنت العب بدينك إياك أنت العب بالدين مثل هذه الأشياء وتسدل بعض الآيات وبعض الناس هذا حالهم تجد يضع الآية في غير موضوع وريد يضحك الناس وريد يستدل إلى آخر ذلك هذا مو صحيح فموسى والخضر ليسوا ممن يسأل الكدية والإلحاح وتكفف الناس فحاشاهم عليهم الصلاة والسلام وإنما هذا قراء لازم على أهل القرية أنهم يضيفوهم لكن أبوا وهكذا ربما كانت هذه حاجة للطعام فمن سأل لحاجة فهذا شيء آخر ومن سأل الضيافة فلم يسأل الكدية હા એ